إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إذ يَغُشِّيكُم مِّنْ عَذَابٍ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ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 متحرفاً للقتال أو متحيزاً إلى فئة، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد بأب بغضب من الله ومؤوه جهنم، وبيس المصير.